المنكة التي تفعلها والإذهام عندها وط وط وط إذا لو عميتها فلا وط تعيد وط ولو عميتها فلا وط وط وط وط وط وط وط إذا هل تكون المحاذة تكون لهم الإذهام لحاذ القدر والتف يحاذ من هذا ما هذا؟ الأطفال لا يسنّ سطوع للقم لا أو مثلاً بثورة مثال أو بقميص مطر من أستغفر الله ونعوذ بعذابك تكشّف اليد ومن السنة أن تكون القطار مغربية تبريد قط وسطى أمور هذا أمور لا مطابق تبريد قط وسطى ليست هذا؟ لا ليست هل انتهتنا مطرعاً عنه؟ أبدأ بالتكبير مع الحجار الواقع وأضع مع الحجار الواقع الله الله وأنهيه الواقع Ah. Empat, betul? Hari yang kelapan kita sula, ke-5 kita suda, tetapi kita suda sampai jam empat, lima, sampai jam enam, sampai jam sepuluh. Di tempat mana kita? Mana? Mana? Sampai jam dua belas. Di tempat mana? Mana? Mana? Wahdi berus, mana mana sahaja 16. Mula-mula <normal> berwafiq. <ses> Allah, sahaja. Dia rancang sahaja 16. Dan muncul berwafiq. Dia itu, sahaja. نفع المجموعين. كم مرات؟ عشر مرات. عشر في كل مرات كم سنة؟ عشر. آه. إذاً هذا عشر. عشر. في عشرين سنة عشر مرات. في عشرون. سنة. المجموع كم. عشر. مجموع كم. عشر. اليدين. عشق الباجوري ذكره النبي صلى الله وقال سبعتها سنا كثيرة حتى بعض الصور بالعلم العدل مجملها أن يحرص عليها لمن باجوري كثرت السنا. لذلك نذكر لا في هذه السنة العدل العدل في السنة that is سمع الله من انتهى نعم توا عند القيام التشهد الاول اذا القيام تتخذ ايه يرفع حاجه اول ما ارفع وقبل أن انصي بقليل أبدأ قبل ان انصي بقليه ابدا Hey okay. algunos ca لا، كذي، هذا حالة لا بس. أو ملكان صدقنا، أروهم. فواعمه. يقول هذه حالة لا بس. كان تغميض العين لعلا ولحكمة جاء شيء يشيله ويُغمض عينه. طيب. لا هو كذلك. سنة من بيت السور المطروقة هي.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 nam nam nam. Tak tak, amalkan solat. Solat antara dzuhur dengan istita. Solat dispada antara istita sama tahur. Yusanu wa yunsali an yasuta hun salati sittata. Naam, ra'ya sittata, sittu dzari, tadi, atau tadi ya. Jangan diingkari madah. Subhanallah, Orang orang yang jay, tanam. Orang orang yang jay, tidak disenjut bersalawat sesudahnya. Kedua dan ketiga. Tapi yang salawat, bukan bersukur. Doa, wafan, waqtul tahwal, dan kerisal. Disenjut untuk masyhur mana surah yang dibacakan? Al-Sukur di khabir Sustaan Allah di khabir Sustaan Allah. Maksudnya berapa khabir Sustaan Allah? Berapa? Al-Khabir, Al-Masa, Al-Mudah. Karena kita tahu Sustaan Allah. Al-Mudah maksudnya berapa? Berapa khabir? Khabir? Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. Khabir. قال يا رب غفي علينا ولا تقضلنا اهه هل في سكون اي هذا السكون سرنا السكوت سرنا رينا اخر راتي امانين ولا اضطر Mada. Ini, ini sertah memutihkan imam, laki-laki murni kira mana? Anak imam. Untuk anak awal, anak yang kalah. Abu kira, Abu kira. Agar sertah panjang. Masa yang والذي لا يملك الاحد الله اكبر الله اكبر الذي لا يملك الاحد الله اكبر الله اكبر فاصنع النعمة الفاستحقت الذي لا يستحق تفوسه السنه ويحفه والذي نريده انت ان يلي ولا يملك الاحد الله اكبر الله اكبر لا تك، كيفا يست، كيفا قدامه، كيفا إسماعله، كيفا كويدي، كيفا مارا كول، نهست كذا، حتى سكتا، عدوها على سبيل الله عليه رسوله. السلام عليكم ورحمة الله. قال ابن عباد الحجر عصفلات المزار المجهور. بلوغ غل؟ في في أحاديث ماذا؟ أحاديث عقائش؟ ولا في أحاديث لماذا بلوغ المرام؟ من Asalnya kita nanti yang saka dah si Allah itu faham faham untuk mengkhususkan amalan kita. Saya nampak aku faham dan aku amal saka dah. Kita tiada apa sahaja yang perlu kita lakukan. Kita tiada apa sahaja yang perlu kita lakukan. Kita tiada Aku mohon Allah, tak sedih sedih dah, kulit ده هو اخر بيتا <تصفيق> من سوره النور دعوا تدخل هذه الصلاه <تصفيق> تمام احنا يعني يصلي هذا سبحان الله لعن يلا كل خطره قاعده تقول <تصفيق> الله الله تروحوا راجعوا في نهايه <تصفيق> السكه ده وايت نفسنا وايت دعاء الاستخاء وايت عون الله لماذا؟ اه والله وسلم صلى الصحابه. كان among among الصحابه الصحابه واحد من الصحابه قام هذا التعال. تعال. رضي سطر موعد. سطر موعد نها هو الله اكبر كل Al-Fatihah Rupiah Al-Fatihah Al-Fatihah al بايده لا يا قبل قبل لازم ترفع درجه الحراره عشان تفوز تحط وضع على هذا يجعل باب الصلاه يفتح ما هذا الحديثه والقصه مره وعاها والله منا حسين حديثه صحيح الايمان سبب قواهل البسط الذي يقول ما قال من علم او قال لك العلم سالته بالطريقه الاخيره سالته القيمه العاليه في الخير هل تعتقد هذا دعاء انه واجب فانه واجب عند رؤيته ايوه تخيل انك تفضل في حياتك على الصلاه خلاص منتيح بهذا طيب اذا أظلم الله عوف بناء الظاهر. وإذا أفترض على افتتاح القراص عوف بناء القراص دع وقت. قال الصلاة صلاة القار. إذا ألا في التعوّض. All right. إذا كان يخرج الوقت، هذا العالي لا يسمى دعال الستاح. لأنه يجب عليه دل... إذا إذا نتشتغل الواجب ودعال الستاح يسد ولا يجب. تفهمتم؟ إنه حالي من دعال الستاح، فإنه يخرج على السلسة خمسة. مهمة جدا. ما هي حواياة دعال الكسكتاح؟ حواياة مهارية. كل هذه الحواياة، فارج على الأسل. Lazim hendak lima ratus yang riwayat doa yang setiap hari. Wajah wajhi, wajhi yang terletak, tidak dengan wajah alam. Wajah wajhi yang lebih kau قصة في الدورة وهي طريق التجارة الطبيعية شرط السنة عملياً على حسب العمل. أه وصلنا حتى عرضها؟ حتى عرضها؟ حتى عرضها؟ التأصيل الصلاة. طيب سنة أخرى التعاون. أقول عرض من من الشيطان؟ أحسن أو من عرض من الله السميع العليم من الشيطان؟ في الصلاة. في غير الصلاة؟ ما ورد Rak di dalam Al-Qas. Jika saya berulang, Syaitan rendah semuanya. Adakah dia semuanya di setiap raka'ah? Bukan raka'ah di luar. Raka'ah di setiap raka'ah. Ya, di setiap raka'ah. Dimana? Karena saya di setiap raka'ah selalu berfaskah. Dan, dan, dan, dan, dan. Saya memulakan dengan kalimat Al-Tatagulah. Al-Tatagulah dengan Syaitan. Dengan kalimat سبحان الله، خلاص الإمام لا أقول أعوذ بجبروت الله، ولهذي سبب أعوذ بله. التعوذ سنة وفي ركعة الأولى يتأكد، يعني يتأكد هو على التعوذ في ركعة الأولى. في بقية الركعات عند الإمام دافع بعض العلماء إذا دائما نتعوذ، تعوذ إذا من السببان. ma uh -huh. apa apa apa surat tadi أنا صاحب ورقة أنا اللي جرّب سبب فصورة ليس من لا ليس من لا يعني التفقيق لازم مصهر إنه إنه الباتحة بقرة علي عمران هذا وعلى الأخير كل واحد كل رب خلق كل عودة هل تنتهي؟ ما اللي جرّب سبب فصورة هو اللي هو اللي هذا هذا اللي ما هو اللي يوصل إلى نهاية ولا نهاية؟ هل أفضل في ركعة الثانية والشمس وبحاها؟ أو ألم نشرح؟ ألم <تصفيق> نشرح؟ على تنكيبك؟ ألم نشرح؟ هل قرأتوا في ركعة يقولها بدلاً؟ بدلاً؟ مش... أولاً آه... برب ربك Kulagut Rabbin Nas. Sallallahu alaihi kulagut Rabbin Nas, Rabiul Nas. Aina aina setelah kita bangkit kembali, kita bertakraw. Ha, ada yang salah? Tidak.